قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبر ولا أن ما عبرتم ولا أنتم عابدون ما أعبر لكم دينكم واليدين الله